قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر اللعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاء